بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث إنها لفظية لما ذكر لك الأصل الأول الكتاب وذكر طرفا ما يختص به الكتاب ثم ذكر الأصل الثاني وهو السنة نبوية وذكر طرفا ما تختص به السنة قال ثم ها هنا يعني في هذا الموضع سيذكر لك المصنف أبحاث هذه الأبحاث لا يختص بها الكتاب دون السنة ولا تختص بها السنة دون دون الكتاب بل هي مشتركة بينهما من حيث إنها لفظية أبحاث مراد بها أنكر بعضهم هذا الجمع لأن فعل لا يجمع على أفعال ونثبته كثير من المتأخرين لكن سيبويه يرفض هذا يقول أبحاث يجمع على بحوث أو بحث فعل يجمع على فعول ولا يجمع على أفعال إذن أبحاث نقول هذا جمع بحث وهو في اللغة الفحص والتفتيش والصلاح عند أرباب التصنيف البحث هو إثبات نسبة الإيجابية أو السلبية بين الشيئين بطريق الاستدلال إثبات نسبة سلبية أو إيجابية بين طرفين موضوع محمول ومتدى وخبر بطريق الاستدلال يعني يبحث ويبحث يفتش ويفحص ثم بعد ذلك يثبت نسبة بين طرفين. هذه النسبة نتيجة للاستدلال الذي كان مرتبا على البحث والفحص. من حيث إنها لفظية، من حيث إنها لفظيه هذه العبارة يفير بها إلى أن المقدمة عند الاصوليين كما هو معلوم مقدمتان. يذكرون في أوائل الكتب مقدمتين: مقدمة منطقية ومقدمة لغوية. من حيث إنها لفظية يعني باعتبار كونها لفظا وإذا كانت لفظية ونزل, ونزل القرآن بلسان عربي مبين والنبي صلى الله عليه وسلم فصيح بل من, من نطق بالضاد كما يقال أو صح الحديث ومع ذلك نقول اشتملت هذه اللغة على أبحاث بد من الوقوف عليها لمن نظر في الكتاب والسنة لماذا؟ لأن المريد استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الكتاب والسنة لابد أن يكون على درجة لفهم الكتاب والسنة إذن لذلك قيل من لا يعرف اللغة لا يمكنه استنباط الأحكام من لا يعرف اللغة لا يمكنه استنباط الأحكام الشرعية لماذا؟ لأن القرآن أعلى درجات اللغة والنبي صلى الله عليه وسلم من البشر أعلى من تكلم باللغة فحينئذ هذه اللغة لا يمكن أن يستمباط منها او ينظر الناظر أو يتأمل أو يتدبر أو يتفهم هذه العبارات إذا كان على مرتبة عالية من هذه اللغة من حيث إنها لفظية قال منها أي من هذه الأبحاث اللغات توقيفيه يبحث الأصوليون هل اللغة توقيفيه أم الصلاحية أم بعضها توقيفي وبعضها صلاحي فيه نزاع بينهم والأشهر أنه لا ينبني على هذه المساله خلاف أصولي لا ينبني عليه ثمرة أصولية. حينئذ ذكر كثيرا أنها من المسائل الدخيله على فن الأصول، على فن الأصول. اللغات توقيفيه اللغات جمع لغة. أصلها لغوة لغواة على وزن فعل. حذفت الواو التي لام الكلمة اعتباطا. حينئذ تكون من باب سنة. سنة أصل سنةون أو سنه سنةون أو سنةهن. لذلك يجمع على سنوات. سناوات من أين جاءت هذه الواو نقول سناون سانتون أصلها سناون حذفت اللام التي هي الواو اعتباطا يعني الغير إلا تصرفية وعوض عنها التاء فقيل سانتون قيل سانتون وقيل أصلها سناون لذلك يجمع على سنهات قيل أنها سنهات سناون إذا حذفت اللام التي هي اعتباطة اعتباطا الغير إلا تصريفيه وعوض عنها التاء لغه اصلها لغاو لغاو حذفت الواو وعوض عنها التاء من لغوت اذا تكلمت هذا في اللغه وفي الصلاح الفاظ وضعت لمعان الفاظ وضعت لمعان هذه الالفاظ موضوعه باصل الوضع لمعان تدل عليها يعني جعلت هذه الالفاظ بايذاء معان كل لفظ له معنى يختص به إذا أطلق اللفظ صرف الى ذلك المعنى دون دون غيره دون غيره والمعنى هنا اعم من من المسمى ليشمل المجاز والحقيقه اذا قيل لمعان نقول معاني جمع معنى والمراد به ما يقصد باللفظ ما يقصد باللفظ وهو حينئذ نكون عم من المسمى يعني سواء كان المقصود من اللفظ هو مسمى اللفظ وهو الحقيقه او غير مسمى اللفظ وهو المجاز وعليه المجاز موضوع كما ان اللغه كما ان الحقيقه موضوعه كل من الحقيقة والمجاز موضوع الفاظ وضعت لمعان الفاظ وضعت لمعان هذه الالفاظ من الذي وضعها قيل توقفية بمعنى ان الرب جل وعلا هو الذي وضعها وضعها الله تعالى للخلق وعلمها أباهم آدم عليه السلام ثم تعلمته ذريته منها هذا قول الجمهور وهو الأشهر وهو الأظهر لقول تعالى وعلم آدم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس نحو إنسان ودابة وأرض وسهل وجبل وبحر وحمار وأشباه ذلك من الأسماء وغيرها هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما حكاه ابن جرير الطبري في تفسيره وجاء أيضا في حديث الشفاعة أنه يقال لآدم وعلمك أسماء كل شيء وعلمك أسماء كل شيء حينئذ أخذ الجمهور من هذه أن اللغات كلها ليس خاص باللغة العربية لذلك جمع المصنفون اللغات ولم يقل اللغة العربية لأنه اعم أخذ من هذه الآية ومن هذا النص أن اللغة توقيفيه بمعنى أن الرب جل وعلا قد علم آدم هذه اللغة كلها ثم تعلمتها منه ذريته اللغات توقيفية, توقيفية. توقيف إذا علم أنها توقيف كيف تعلمها آدم قيل بإلهام وهذا هو المشهور وهو اختيار الشيخ السلام من رحمه الله تعالى أنه تعلمها بإلهام ألهمه الله عز وجل إطلاق اللفظ وإرادة المسمى جعل اللفظ دليلا على المعنى. قال اللغات توقيفية للدور ظاهره أنه اختار اللغات توقفية هذا القول لماذا للدور لكن ليس هذا المراد ليس هذا المراد والمراد أن علة الاختيار لأن القول بالصلاح الذي هو القول الثاني وهو المنسوب لأكثر معتزلة أن القول بالصلاح يلزم منه الدور يلزم منه الدور والدور أن يترتب شيء على شيء آخر والشيء الآخر يترتب على شيء آخر لما جرمه الى ما لا نهاية حينئذ إذا قيل الصلاحية وهو القول الثاني الذي قيل وقيل الصلاحية صلاحية بمعنى أن الخلق الصلح فيما بينهم أطلق اللون واراد المعنى قالوا نسمي هذا الشيء بأنه كتاب ونسمي تلك التي في العلو السماء والتي نمشي عليها الأرض الصالح فيما بينهم حينئذ نرد الدور لماذا لأنهم اجتمعوا اصطلح الخلق فيما بينه البشر اجتمعوا إذن كيف اجتمعوا لابد من من مناد ولا بد من داع ولا بد من يهيئ الاجتماع بأي الفاظ اجتمعوا لابد وأنهم قد اجتمعوا للإصلاح على الفاظ الاجتماع لابد أنهم قد اجتمعوا ليصالحوا على الفاظ ينادي بعضهم بها بعضا وكيف يتخاطبون في ذلك الاجتماع؟ فحينئذ قالوا هذا يلزم منه الدور، فحينئذ كل ألفاظ الصالح عليها للاجتماعي أو للتنادي، فحينئذ لا بد قد سبق لهم ان اجتمعوا ليصالحوا على ألفاظ الاجتماع، وهلما جرى إلى مال النهاية؟ هذا هو الدور، هذا هو, هو منوع، ولذلك كان القول بأنها توقيفية هو الأصح، وقيل صلاحية، الصلاحيه صلاحية اللغة الرب لها قد وضع واللغة الرب لها قد وضع توقيف اللغات عند الأكثرين ومنهم منفورك والأشعال هكذا قال صوت الكوكب واللغة الرب لها قد وضع هذا في مراق السعود وقيل الصلاحية الصلاحية بمعنى أن البشر قد وضعوا هذه الألفاظ دالة على معانيها التي إذا اطلقت تلك الألفاظ صرفت إلى المعاني الخاصة لامتناع فهم التوقيف بدونه لماذا اختارتم منها الصلاحية وهذا القول ينسب لأكثر المعتزنة وبعض أهل السنة لأن فهم ما جاء توقيفا لا يكون إلا بعد تقدم الصلاح لامتناع فهم التوقيف لو قيل توقيفية بدونه بدون الصلاح إذا أراد الرب ان يعلم البشر يعلم آدم فيقول له الكتاب مراده كذا والقلم مراده كذا إذن كيف يفهم آدم قبل أن يكون ثم الصلاح سابق. يطلقه الموقف والواضع فإذا جاء التوقيف بهذا اللفظ كان المراد به كذا لكن نقول لا دام أن السنة وعلمك أسماء كل شيء يعني ظاهر السنة دام أن ظاهر القرآن على أن آدم الرب جل وعلا علمه الأسماء كلها حينئذ لا نعدل إلى مثل هذه التعليلات نقول لا أرجح ما كان ظاهرا لي في الكتاب والسنة وقيل الصلاحية لامتناع فهم التوقيف بدونه فهم التوقيف بدونه أي بدون للصلاح وقال القاضي كلا القولين جائز يعني إذا قيل توقيفية فهو جائز وإذا قيل الصلاحية فهو جائز لماذا قال في الجميع يعني كل اللغة توقيفية أو كل اللغة الصلاحية أو بعضها توقيفي وبعضها الصلاحي وهذا اختيار ابن حزم رحمه الله التفصيل ان بعضها توقيفي وبعضها الصلاحي والارجح الاول نقول الارجح الاول اما الواقع يقول القاضي اما الواقع يعني من اللغات هل هو توقيف او الصلاح فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي عقلي لماذا نفى الدليل العقلي لان العقل لا مدخل له في الوضع واما الدليل النقلي فليس عندنا دليل يقيني يقطع بان اللغه من وضع الرب جل وعلا إن كان المراد نفي الدليل اليقين فلا إشكال أما إن كان المراد نفي الدليل الظني نقول لا فيه إشكال بل النص يدل ولو ظاهرا على أن الرب جل وعلا علم آدم الأسماء كلها أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي بل من نظر في اللغة وعلم القواعد العامة التي صلح عليها أهل النحو وكذلك أهل البلاغة واهل الاشتقاق وأهل الفقه اللغة والصرفيون يقطع يقين بأنه لا يمكن أن يكون هذا الصلاح يقطع بأنه لا يمكن أن يكون ثم الصلاح والصلاح عليه البشر لأن اللغة بأنواعها بقواعدها العامة بأصولها بكلياتها بأحادها هذا لا يدركه العقل ويعجز عنه البشر ولذلك شاع عند اهل اللغه أنه لا يحيط باللغة إلا نبي يعجز البشر عن إدراك اللغة فعينئذ نقول وضع سماء كان بالصلاح كيف وضعوا سماء ثم يجمع على سماوات وهذه الألف إذا وقعت متطرفة بعد ألف زائدة تقلب واو قال أصل وقول ثم قلبة تحركت الواو وقاعدة عامة إذا تحرك الياء أو الواو بعد فتح قلبة إلى اخره نقول هذه التعليلات وهذه القواعد الصرفية لا يكاد أن يضعها البشر بل يعجز عنها عنها البشر ثم الإتقان الذي يوجد مطردا بين الكلمات والمفردات و التركيب هذا يقطع الناظر فيه والمتأمل أن يكون من صنع البشر يقطع بأن يكون من صنع البشر قواعد عامة مضطردة لا يمكن أن يوجد فاعل إلا وهو مرفوع ولا يوجد منصوب إلا وهو ولا يوجد مفعول إلا وهو منصوب والحال لا تكون إلا مشتقة وإذا نقلت جامدة تجد أنه لابد أن تتضم معنى المشتقة والتمييز لا يكون إلا جامدة إلا آخره ولا يكون إلا منصوبا ثم قد يكون تمييز مفرد وقد يكون تمييز تركيب نسبة هذا من صنع البشر هذا يعجز عنه عنه البشر حينيذن نقول بد أن نقول اللغة توقفية كذلك في الأوزان تكون الأفعال الثلاثية ثم ربعية ثم خمسية ولا يوجد سداسي وفي الأسماء يوجد سداسي أصلي ثم الثلاثي المجرد يكون على باب فعل أو فاعلة أو فعلة ولا يزيد على ذلك وهذا لا يمكن أن يكون من صنع البشر كيف يتفقون على أنه فعل وفعل وفعل يلتزم فتح الفاء ثم تتحرك العين ولا يوجد فعل ولا يوجد فعل للثقل وفعل للثقل ما يعرفون هذا يعجزون عن هذا حينئذ نقول النظر في اللغة يوصل إلى الترجيح بأن اللغة توقفية بأن اللغة توقفية للإحكام الذي وضعت على هذه اللغة والتناسق بين التراكيب والقواعد العامة وعدم التناقض نقول هذا كله دليل على أن اللغة توقيفيه إذن نستدل بالكتاب والسنة ونستدل بواقع اللغة من نظر في اللغة يعلم أنها لا يمكن تكون من صنع البشر وإنما هي توقيفيه أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي والغريب أن كثير من وصوليين أهل لغة ومع ذلك لا ينظرون بهذه النظرة وإنما ينظرون لمجرد هل دل العقل ولا يدل هل هناك نص صريح او لا فقط وإلا هم على علم بالاشتقاق والتصريف في الآخرين أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسمياتها يعني يجوز أن يقال بالتوقيف فالتوقيف ممكن ولا ينفيه العقل فيجوز عقلا إذن التوقف ممكن يجوز خلق العلم أن يخلق الله عز وجل العلم الضروري بالألفاظ بمدلولاتها بدلالاتها على مسمياتها في الإنسان فيلهمه حينئذ أن يقول كتاب فيريد به مسمى لذو هذا ويطلق سما فيريد به العلو ويطلق الأرض يريد به ما يمشي عليه هذا بماذا؟ بأن يخلق الله عز وجل في الإنسان العلم الضروري بيدلاله الالفاظ على مسمياتها بيدلاله الالفاظ على على مسمياتها وابتداء قوم اي يجوز ايضا ابتداء قوم بالوضع يعني للصلاح ممكن كما جاز التوقيف كذلك للصلاح ممكن هذا معطوف على قوله خلق وابتداء فيجوز خلق العلم ويجوز ابتداء قوم بالوضع أن يبتدي قوم واحد أو جماعه بحسب الحاجه على محتاج اليه في ذلك الزمن يضعون بعض الألفاظ إذا اطلقت إذا أطلق, أطلق تلك الألفاظ صرفت إلى معانها ثم بعد ذلك تتطور إذا جاءوا نس بعدهم واحتاجوا إلى معان ولابد من ألفاظ تدل عليها قالوا إذا يضعون بعض الألفاظ الصالحون عليها وابتداء قوم بالوضع بحسب الحاجة ويتبعهم الباقون فيحصل للصلاح فحينئذ يكون للصلاح متولدا يكون قليلا ثم يتطور شيئا فشيئا بحسب الحاجة بحسب الحاج لكن نقول القواعد العامه هذه من الذي ضبطها من الذي ضبطه نقول كتاب ويكتب وكتب وكاتب ومكتب وكتاب وكتب هذه كلها صيغ واوزان لابد لها من ضابط عام وكونهم جاء بعدهم من صالحون على ما ابتداه الاولون هذا لا لا ينضبط بل العقل يمنع هذا ثم قال اذا عرفنا المساله الاولى هي لا قائله تحتها أن اللغة توقيفية وقيل الصلاحيه وقيل بعضها الصلاحي وبعضها توقيفي الأول هو قول الجمهور وهو نسبه السلط للجمهور توقيف اللغات عند الاكثر ومنهم نفورك والأشعار والثاني الصلاحيه واللغة الرب لها قد وضع وعزوها للصلاح سمع وعزوها للصلاح سمع فبالإشارة وبالتعيين كالطفل فهم ذي الخفاء والبين قالوا في الأول ما وضع الواضع بالصلاح كيف وضعوا اللفظ قال إما أن يكون بالإشارة أو بالتعين يقول له هذا كتاب حصل بماذا بالإشارة بالتعين يقول له ايتي لي بالكتاب هناك فيذهب فلا يجد إلا شيء واحد هو هذا فيعرف أنه كتاب كالطفل فهم ذي الخفاء والبين كما أن الطفل كيف يتعلم اللغة كيف يتعلم من والديه من والديه يتي بهذا يا بابا يتي هذا يا بابا, هذا يا بابا فيحفظ يعرف هذا ما وهذا شراب وهذا الشاي وهذا قهو إلى اخره إذن من أين تعرف نقول تعرفها بالصلاح لكن يلزم أيضا الدو ووالده كيف تعرف على اللغة بالصلاح ها؟ ووالد الوالدين وهل أم جر إلى أن يصل إلى السلام حينئذ نقول بالتوقيف بالتوقيف هذا أصح ثم قال مسألة أخرى مما تتعلق بالأبحاث هذه المسألة هل تتوقف عليه فائدة أصولية أو لا المشهور عند الأصولية أنه لا ثمرة لها طويلة الذيل قليلة النيل هكذا يقال وأنها من مسائل الفضول من مسائل الفضول لكن ذكر صاحب المراقي أنه يبنى عليه القلب والطلاق كسقن الشراب والعتاق هل يجوز قلب اللغة أم لا هل أسمي الإنسان حجر والحجر ما والسماء أرض والأرض سماء والقاعد جالس والجالس قاعد هل يجوز تبديل اللغة او لا بنوه على هذه المسألة من قال إن اللغة توقيفية بمعنى أن الرب هو الذي وضع هذا اللفظ للدلالة على المعنى حينئذ امتنع القلب, امتنع القلب فلا يجوز أن يسمى الإنسان حجرا ولا الحجر حية ولا الحية عقرب ولا العقرب ثعبة لا يدوى تبديل اللغة لماذا؟ لأنها توقيفية من عند الرب جل وعلا وإذا قيل الصلاحية حينئذ يجوز قلب اللغة يجوز قلب اللغة يبنى عليه القلب والطلاق كسقين الشراب لو قال اسقين الماء لزوجته ونوى الطلاق كناية خفية تطلق أو من قال إن اللغة توقيفية يقول الواضع لم يضع إسقين الماء مرادا به الطلاق فحينئذ لا تطلق ومن قال ان اللغه الصلاحيه فحينئذ للزوج له ان يصالح فيكني عن الطلاق بقوله اسقين الشراب فاذا قيل الصلاحيه فحينئذ لو قال لزوجته او لعبده اسقين الشراب طلقت الزوجه مع النيه لانه كنايه وعتق العبد وعتق العبد يبنى عليه القلب والطلاق كاسقين الشراب والعتاق والعتاق يجوز الرجال ثم قال المبحث الثاني ويجوز ان تثبت الاسماء قياسا هل يجوز ان تثبت الاسماء قياسا على اسماء اخرى او لا هل اللغه تثبت بالقياس ام لا ومراد بهذا ان الواضع اذا وضع اسما لذات مراعا فيه المعنى وضعه لذات مراعاة للمعنى لصفة فيه ثم وجدت هذه الصفة في شيء آخر هل يجوز أن يسمى ذلك الشيء الآخر بالاسم الأول أو لا هل يجوز أو لا فيه خلاف هنا قال ويجوز أن تثبت, اللغة، ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا يعني قياسا على أسماء أخرى وبه قال أكثر الحنابلة واختاره ابن قدام رحمه الله في الروضه كتسميه النبيذ خمرا النبيذ يسمى خمرا هل يجوز أو لا هذا مبني على خلاف لغوي الخمر إنما سميت خمرا ها الخمر سميت خمرا لأنها تخمر العقل بمعنى تغطيه تخمر العقل بمعنى تغطيه للإسكار العلة التي فيه وهي الإسكار النبيذ قد يكون مسكرا ويغطي العقل إذا يخمر العقل إذا سمي الخمر خمرا لكونه يخمر العقل بمعنى يغطيه لوجود الإسكار فيه قد وجدت هذه العلة في النبيذ ولم يطلق العرب على النبيذ أنه خمر هل يجوز أن نسمي النبيذ خمرا أو لا هذا فيه خلاف قال يجوز يجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا فحينئذ إذا صح تسمية النبيذ خمرا يكون حرمة النبيذ بالنص لا بالقياس إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فجتنبوا إذا قيل الخمر سميت للمخامره والنبيذ جاز أن يسمى قياسا على الخمر فحينئذ يكون النص هو الدليل على تحريم النبيذ وإذا قيل بالمنع أنه لا يجوز حينئذ نحتاج للقياس الشرعي فنبحث عن الأصل وحكم الأصل والعله التي هي الجامع بين الأصل والفرع فنلحق الفرع الذي هو مجهول الحكم بالأصل بجامع الإسكام وفرعه المبني خفة الكولا فيما بجامع يقيسه السلف إذن هل تثبت اللغة بالقياس أو لا فيها قولان فيها قولان ولكن تحرير محل النزاع ان يقال العالم لا يجوز بالاتفاق العالم لا يجوز فيها القياس قولا واحدا وإنما الخلاف في المشتق في المشتق ليس المشتق عند النحاء وإنما المشتق عند الصرفيين يعني ما دل على صفة ما دل على, على صفة إذا سمي به لاجل هذه الصفة ووجدت تلك الصفة بعينها في ذات أخرى هل يجوز أن يسمى الشيء الآخر لوجود الصفة بما سمي به الأول هذا هو محل محل الخلاف قال يجوز كتسمية النبيذ خمرا وكقياس التصريف التصريف عندنا قواعد عامه قواعد عامة كل ما جاء على وزن فعل مضارعه يأتي على وزن يفعل هل يشترط أن يسمع كل فعل على وزن فعل لابد أن يسمع أنه جاء به الناطق على وزن يفعل أم لنا نقيس إذا سمع لنا ميزان واحد الثاني حينئذ تقول نطق العرب بشروف يشرف طيب مثلا ما نطق بكرم يكرم هل نقيس ولا نقيس نقول نقيس كما جاز قياس التصريف بأن تكون ثم أو معتبرة عند أهل الصرف معتبر عند أهل الصرف إذا علم الأصل العام يكون موضوعا بالوضع العربي ثم بعد ذلك لك أن تقيس أنت فكل اسم أردت أن تأتي به على وزن فاعل أو تأتي به على زنة فاعل بمعنى أنه دال على ذات متصفة بصفة فتأتي به على وزن فاعل ضارب قاتل كارم شارف هل يشترط في الألفاظ هذه كلها أن تكون منقوله عن لغة العرب أم أننا نأتي به على زينة فاعل، والمفعول نأتي به على زنة مفعول وافعل التفضيلات نأتي به على زينة أفعال نقول لا اوزان معلومة سمعت في بعضها وما لم يسمع أن تتقيسه على ما سمع إذا وجد القياس وجد القياس ولذلك جوزه القاضي هنا ومنعه أبو الخطاب والحنفيه وبعض الشافعية. وقيل أكثر الشافعيه لماذا؟ لأن الواضح وضعه أي المعنى لشيء واحد وضع الخمر لمسماه الذي وضعه له فحينئذ لا يجوز لنا أن نتعدى بهذا اللفظ فنضعه لشيء آخر لا يجوز لنا أن نتعدى بهذا اللفظ ونضعه لشيء آخر لأن النقل أو اللغة نقل محظم اللغة نقل محض فما أطلقه الأصل الواضع على مسمى لا يجوز أن نعدل به فنسمي به شيء آخر هذه علة من من منعه أنه أن اللغة نقل محظ وأنها وضعت هذا اللفظ لمعنى واحد لو قيل إنها وضعته لمعنيين للخمر المعهود الذي هو عصير العنب والنبي. نقول تعيينه لواحد منهما هذا يكون من باب التحكم وإذا وضع لمعنى واحد ونقله لمسمى آخر نقول هذا تعد به لما لم تضعه العرب. تعدي به لما لم تضعه العرب. إذن نقول هل تثبت اللغة بالقياس نقول هذا فيه فيه خلاف فيه ثلاثة أقوال المنع الجواز والثالث ان بعضهم فرق بين الحقيقة والمجاز بين الحقيقة والمجاز ثم قال والكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على مخارج على المقاطع وهي الحروف يبحث الأصوليون ايضا من المباحث التي تتعلق بهذه المقدمة الكلام لماذا يبحثون في الكلام؟ ها؟ لأن القرآن كلام كلام الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم سنته منها ما هو كلام منها ما هو كلام وليست كلها كلام لكن في تعريف الكلام هنا على ما ذكره المصنف فيه نظر قال الكلام هو المنتظم والانتظام المراد به التعليف أن يكون مؤلفا بمعنى مركبة وهنا يعبرون بالانتظام والتعليف للدلالة على أن ثم مناسبه بين المبتدى والخبر أو الفعل والفاعل منتظم من أصوات مسموعة من الأصوات الأصوات جمع صوت والمراد به صفة مسموعة كل ما يسمع لكن قيده هنا المصنف بقوله المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف يعني بد أن يكون كل حرف معتمدا على مقطع معتمدا على على مقطع وهذا مخالف لما هو المشهور عند النحاه بأن الكلام هو اللفظ المفيد أو بأنه اللفظ المركب المفيد بالوضع وإذا حد بهذا الذي ذكره المصنف جاءت الشبهة لأنهم قالوا لا نعقل من الكلام إلا ما كان معتمدا على مقاطع على مخارج فكل كلام في لغة العرب لابد ان يكون معتمدا على مقاطع ومخارج فإذا جاء قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله قالوا الأصل في الكلام أنه لابد أن يكون على مقاطع مخارج وهذا ممتنع الله جل وعلا منزه عن المخارج والمقاطع فحينئذ ماذا, ماذا نصنع؟ ها وجب التأويل وجب التاويل لكن لو حد بالحد المشهور كلامه هو اللفظ المركب المفيد بالوضع هل يرد هذا الاراد ونعرف الصوت اللفظ بانه الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية ولا نتعرض لمقطع ولا حرف ولا مخرج ولا الى ما يذكر في تلك الحدود حينئذ لا, لا يرد الاشكال لا يرد الإشكال فيكون الكلام في لغة العرب اذا اطلق قد يراد به هذا المعنى المذكور هنا حينئذ لا يرد الإشكال اما حده بهذا الذي ذكره المصنف فهذا لعله نزعة من علم الكلام نزعة من علم الكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف فكل حرف لابد له من مخرج وكل مخرج لابد أو حرف لابد أن يتكيف بكيفية خاصة أن يتكي على المقطع مع شدة النفس إلى آخر ما ما يذكر وهو جمع كلمة كلام جمع كلمة صحيح هذا؟ ها. صحيح او لا؟ او يقول جمع كلمه, كلمة. ها كلمة. كلمة. كلمة. وماذا نقول هنا نخطئ ها ام لم يكن سقط اذا كان على ظاهره نقول هذا فيه نظر ليس بجمع كلمه كلام ليس بجمع كلمه وانما جمع الكلمة كلمه جمع الكلمة كلمة. إما يكون في العبارة سقط كما ذكر المحاشي، وإن كان على ظاهري نقول هذا فيه نظر، هذا فيه فيه نظر. بل الصواب أن الكلمة ها. واحدة الكلم واحده كلمة. ها. واسم وفعل ثم حرف للكلم واحده كلمة. يعني واحد الكلم كلمة، وليس واحد الكلام كلمة. بل الكلام إما يقال انه اسم مصدر. يكلم تكلما وكلاما اسم مصدر، وقيل مصدر سماعي، قيل مصدر سماعي، إذن هو مصدر، فكيف يكون جمع؟ إذا قيل وهو جمع كلمة، إذن ليس بجمع، إنما الجمع هو الكلم أو اسم الجمع كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى، وهي أي الكلمة اللفظ الموضوع لمعنى، اللفظ يشمل الموضوع والمهمل، الموضوع هو الذي وضعته العرب، والمهمل هو الذي لم تضعه العرب. الموضوع لمعنى لمعنى هذا متعلق بقوله الموضوع فحينئذ يختص هذا الحد بالحقيقة ولا يشمل المجاز ولذلك لو قيل اللفظ المستعمل في معنى مفرد لشمل الحقيقة والمجاز لشمل الحقيقة والمجاز وخص أهل العربية الكلام بالمفيد يعني الكلام في اللغة يطلق ويعم المفيد وغير المفيد ولذلك حده في القاموس بانه القول وما كان مكتفيا بنفسه القول وما كان مكتفيا بنفسه فيطلق على القول بأنه كلام في اللغه وعلى الكلمه بأنها كلام وعلى المركب الاضافي بأنه, بانه كان في اللغه غلام زيد هذا كلام وغلام لوحدها كلام وان قام زيد هذا كلام لانه لا يختص بالمفيد واما عند لا يختص الكلام به المفيد يعني المفيد فائدة تامة بحيث يحسن السكوت من المتكلم عليه لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر وخص أهل العربية يعني النحاء الكلام بالمفيد يعني بما تحصل به الفائدة والإفادة وهذا يستلزم التركيب إذ لا فائدة تامة إلا مع التركيب وهو أي الكلام المفيد عند النحاء الجمل المركبة واقل ما تتركب منه من فعل وفاعل قام زيد أو مبتدا وخبر زيد قائم وغير المفيد كلم وأما غير المفيد فيسمى كلمه لماذا؟ لأن الكلم عام يشمل المفيد وغير المفيد وليس مراده هنا أن يخصص أن يخصص الكلم بغير المفيد والكلام بالمفيد لا إنما مراده أن الكلام يختص بالمفيد والكلمة يطلق على المفيد وغير المفيد ولذلك العلاقة بينهم العموم والخصوص المطلق كل كلام كلمة ولا عكس كل كل كلام كلمة ولا عكس فإن السعملة في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة فإن السعملة في اللفظ في المعل الموضوع له فهو الحقيقة ما هو السعملة والضمير عود إلى ها الكلمة أو الكلام يحتمل يحتمل أنه يريد الكلمة وأنه يريد الكلام لكن بما سيأتي مراده الكلمة وإن استعمل آخر المذكور هو الكلام والأصل في الضمير أن يرجع إلى آخر مذكور لكن سيقسم لنا الحقيقة اللغوية وشرعية وعرفية وهذا التقسيم لأي شيء للمفردات أو المركبات مفردات حينئذ فان استعمل أي اللفظ الموضوع لمعنى في المعنى الموضوع له اولا فهو الحقيقة فهو الحقيقه كالاسد اذا استعمل في الحيوان المفترس نقول وضع الواضع لفظه الاسد مرادا بها الحيوان المفترس فان قال رايت اسدا وكان مراده الحيوان المفترس نقول استعمل اللفظ فيما وضع له ابتداء وهذا يسمى حقيقة لغوية نعم. فإن استعمل في المعنى الموضوعي له فهو الحقيقة إن كان بوضع اللغة فهي اللغوية, فهي اللغوية. بمعنى أنه إذا نظر إلى أن هذا اللفظ قد استعمل في موضوعه وكان الواضع لذلك اللفظ بإزاء ذلك المعنى هو أهل اللغة فعينئذ صارت الحقيقة اللغوية أو بالعرف فالعرفية إذا كان اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف يعني فيما تعارف عليه ها أرباب الصناعات أو أرباب الفنون أو اللغة العامة العرف العام نقول هذه حقيقة عرفيه لماذا؟ لأنه لفظ موضوع لمعنى من الذي وضعه؟ ها أصل الواضع اللغة العربية ولكن من جهة المعنى استعمل في بعض أفراده أو كان أعم من معناه الذي وضع له في لغة العرب وإذا نظر إلى كون الواضع هنا هو العرف سمينا الحقيقة بأنها حقيقة عرفية وهذا هو الفرق بين العرفية والشرعية أن يكون اللفظ قد وضع في لغة العرب هي الأصل هي الأصل ولذلك نقول اللغات توقفية إذا النظر يكون إلى المعنى اللغوي ثم ننظر إلى هذا المعنى اللغوي حينئذ إذا استعمل فيما وضع له في لغة العرب فهو الحقيقة اللغوية إذا أخذ هذا اللفظ وتصرف في معناه يعني لم يجعل دلالة اللفظ على كل المسمى على جميع المسمى على جميع الأفراد بل خص ببعضها أو زيد عليه بعض الأفراد حينئذ نقول حصل تصرف في المعنى ان كان المتصرف هو العرف قلنا ماذا حقيقه عرفيه وإن كان المتصرف في المعنى اللغوي هو الشرع قلنا حقيقه شرعيه الدابه مثال مشهور هذا عرف عام في اللغه وضعت لكل ما يدب على الارض دب يدب ودب يدب بضم الدال وكسرها لكل ما ها يدب على الارض يمشي على الارض سواء كان على بطنه على رجلين على اربعه على عشرين يسمى دابه حتى السياره تسمى دابه والجمل دابه وانت دابه ايضا هذا في لغه العرب كل ما يدب على وجه الارض فهو دابه لكن في العرف العام خصت الدابه بذوات الأربعة هذا هو المشهور الفرس والحمار ونحوه فانت لا تسمى دابه والحيه لا تسمى دابه لماذا ها لاختصاص اللفظ ببعض أفراده، لأن لفظ داب هذا لفظ له معنى عام يشمل كل الأفراد، لكنه خص ببعض أفراده، والمخصص هو هو العرف فأضيف إليها، فصار حقيقة العرفيه عامة، والخاص هذه التي تختص بارباب الفنون، الفاعل هذا كل من أوجد الفعل الحادث فهو فاعل، لكن عند النحاه اختص ب فرض معين إذا أطلق الفاعل عند النحاء انصرف إلى الاسم المرفوع المذكور قبله فعله ولا يجوز إطلاقه عندهم على ما ليس اسما مرفوعا مذكورا قبله فعله نقول هذا حقيقة عرفية لماذا؟ لأن أصل وضع الفاعل لكل من أوجد الفعل إذا تحته أفراد تخصيصه ببعض الأفراد دون بعض نقول هذا تصريف وتصرف في في المعنى من الذي فعل؟ أم النحاء صار حقيقة عرفية لكنها خاصة يعني خاصة بالنحاء إن كان المتصرف في اللفظ العام هو الشر نسبت إليه فقيل حقيقة شرعية كما مثلنا سابقا بالصيام الصيام هذا في اللغة يطلق على كل إمساك ولذلك جاء إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم إذن أمسكت عن الكلام فأطلقت عليه أنه صيام خيل صيام وخيل غير صائمة بمعنى أنها أمسكت عن الجري إذا كل من أمسك عن شيء فهو صائم، لكن في الشرع ها إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في وقت مخصوص إذن هو خاص نقول أطلق اللفظ على بعض أفراده بعض مسمياته من الذي خاص هذا بذاك نقول الشرع فصار حقيقة شرعية فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة إن كان بوضع اللغة فهو اللغوية كالدابة لكل ما يدب على وجه الأرض أو بالعرف فالعرفيه كذابة لذوات الأربع ها ليس لكل ما يدب على وجه الأرض لذوات الأربع وكالفاعل للاسم المرفوع المذكور قبله فعله قبله فعله نقول هذا حقيقة عرفية خاصة والتي مثل بها المصنفون حقيقة عرفية عامة يعني لا تختص بي فن دون فن أو ناس دون اناس الأخانين أو بالشرع فالشرعية كالصلاة والزكاة الصلاة في اللغة الدعاء كل داع فهو مصل لكن هل هو في الشرع كذا نقول لا خص ببعض أفرادها التي هي الصلاة من في المعنى اللغوي وهو أنها أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحه بالتكبيل مختتمة بالتسليم الزكاة في اللغة النمو كل نام فهو مزكي كل ما هو يقبل النمو فهو الزاكي حينئذ نقول هل كل من تزكى بمعنى الزكاه أو او زكى هل كل من زكى يكون بمعنى الزكاه في الشرع نقول لا وانما خصت بمعنى خاص أو اخراج قدر مخصوص في شيء مخصوص وانكر قوم الشرعيه انكر قوم الشرعيه وهم المعتزله انكروها عقلا ووجودا وقوعا وبعض اهل السنة أثبتوها عقلا ومنعوها وقوعا لكن الصواب وجودها لكن الصواب أنها واقعة لما أنكروها؟ قالوا لأن بين اللفظ والمعنى مناسبة كل لفظ وضع في لغة العرب فثم مناسبة بين اللفظ وبين المعنى فحينئذ لا يجوز وأن يسحب ذلك اللفظ لمعنى لم يوضع له لا يجوز أن يسحب ذلك اللفظ لمعنى لم يوضع له لم يوضع له فيمتنع حينئذ أن ينقل اللفظ لدلالة على معنى لم يوضع له في لغة العرب. نقول هو لم يسحب كليا وإنما خصص ببعض مسمياته ولذلك نقول كل معنى لغوي، فالمعنى للصلاح داخل فيه ولذلك جرى الفقهاء على هذا على إثبات الحقيقة الشرعية وكل باب أو كل كتاب تجده في كتب الفقه لابد أن يصدر به المعنى اللغوي البيع كتاب البيع يقول لك البيع لغة الى اخره والصلاح المبادلة مال من مال الزكاه في اللغة الحج في اللغة مباشرة يبدأ لك بالمعنى اللغوي لماذا ليبين لك أن الأصل هو المعنى اللغوي والمعنى الشرعي فرع وأنه ليس بينهما تعارض أو تباين كلي بل لا بد أن يكون كل حقيقة شرعية فهي منقولة في الأصل عن المعنى اللغوي وقد زيد عليها بعض الاشياء زيد عليها بعض إذن فيه نقل ولا نقول هي كما هي وزيد عليها بعض الشروط وفرق بين المسالتين فرق بين ان يقال حصل نقل نقل اللفظ مع زياده في المعنى أو تخصيص في المعنى وبين ان نقول اللفظ في دلالته على المعنى كما هو وزيدت عليه بعض بعض الشروط وانكر قوم الشرعيه نقول هؤلاء المعتزله ولذلك قيل أول ما تفرعت على مسألة الحقيقة الشرعية هي مسألة الإيمان مسألة الإيمان هل الايمان منقول عن لغة العرب أم له حقيقة شرعية معتزل لهم صولات وجولات في هذه بناء على أن الإيمان هو التصديق فقط ليبقى معناه اللغوي ولذلك أنكروا الحقيقة الشرعية وبعض المعتزل آمن وصدق بالحقيقة الشرعية إلا الإيمان نقول الهوى الا الايمان الا لفظه الايمان فهي بقيه على معناها اللغوي وانكر قوم الشرعيه لذلك تنكر الشرعيه لماذا لعدم وجود مناسبه بين اللفظ والمعنى ويقولون بالحقيقه العرفيه وهي فيها نقل مثل ذلك حقيقة العرفيه نقل اللفظ من المعنى اللغوي وصار مستعملا في بعض افراده وهذا نقل وعلى طريقتهم ليس ثم مناسبه بين اللفظ والمعنى اما أن تنفى المناسبه بين اللفظ والمعنى في الحقيقة الشرعيه وتقر في الحقائق العرفيه فهذا تناقض هذا تناقض وقالوا اللغوي باق والزيادات شروط والزيادات شروط فحينئذ تكون الصلاه والزكاة والحج والإيمان والكفر هذه معاني لغويه على اصلها فحينئذ نبحث في الشرع هل زاد عليها قيود أم لا فإذا جاء الإيمان في الشرع الإيمان نحمله على معناه اللغوي وإذا جاء الكفر نحمله على معناه اللغوي وإذا جاءت الصلاة والزكاة والحج والصيام نحمله على معناه اللغوي ثم هل زاد الشرع فيه قيدا أم لا فيقع الخلاف في ماذا لا في أصل الحقيقة الشرعية أو المعنى اللغوي وإنما في الزيادات فيكون الخلاف في الفرع لا في الأصل لكن إذا قلنا الحقيقة الشرعية ثابتة فحينئذ ننازع في كون المراد بلفظ الإيمان هو المعنى اللغوي ففرق بين الخلاف في المسألتين فإذا قال المعتزل الإيمان هنا معناه اللغوي نقول لا نمنع أن يكون معناه اللغوي لماذا؟ لأن الشرع قد نقله من معناه اللغوي إلى معنى شرعي يليق به بينه الشرع وإذا سلمنا بأن المعنى اللغوي هو الاصل فحينئذ نقول نعم إن الذين امنوا اي امنوا بمعنى صدقوا ثم نأتي نختلف في ماذا؟ في فرع لا في اصل فيكون الخلاف فرعي لا جوهري لا معنوي لماذا؟ لأننا نبحث هل زيد الشروط أو لا كأنها مسألة فقهيه هل المضمضه واجبة في الوضوء أم لا هذا مثبت وهذا نافي ويكون الخلاف معتبر نقول لا المسألة ينبني عليها أمر اعتقادي ولذلك بعض المعتزل أيضا قال الحقائق الشرعية ثابتة في الفرع لا في الأصول وخاصة مسألة الكفر والإيمان وأنكر قوم الشرعية وقالوا اللغوي باق على معناه اللغوي فالإيمان هو الإيمان التصديق والكفر هو التكذيب والصلاة هي الدعاء والزكاء النمو والحج هو القصد والزيادات شروط شرعية فهي حينئذ تكون مجازة تكون مجاز يعني مجازات لغوية استعمالها الشرع استعمال اللفظ في غير ما وضع له ابتداء وهذا ليس بصحيح بل هذا باطل بل الصواب ما عليه الجماهير وهو أن الحقائق الشرعية تجوز عقلا وهي واقعة في الكتاب والسنة ينبني على هذا أنه إذا جاء اللفظ في الشر نحمله على المعنى الشرعي ولا يجوز حمله على المعنى اللغوي إلا بدليل بثبت لماذا؟ لأن الشرع إنما جاء لما لأي شيء؟ هل أتى ليبين الحقائق الشرعية أم الحقائق اللغوية؟ الشرعية واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي حينئذ إذا تعارضت هذه الثلاث عندنا لغوي ومعنى العرفي ومعنى الشرعي نقول إذا جاء اللفظ في الكتاب والسنة يحمل على المعنى الشرعي إن لم يكن معنى الشرعي فالعرفي ثم بعد ذلك المعنى المعنى اللغوي والزيادات شروط شرعية فهي مجازات لغوي وكل يتعين باللافظ ليس باللافظ وكل يتعين يعني متى نحكم بأن هذه حقيقة لغوية وهذه حقيقة عرفيه وهذه حقيقة شرعية قال باللافظ بالمتكلم إن كان المتكلم لغوي حملنا كلامه على المعنى اللغوي وإن كان المتكلم هو الشرع حملنا ألفاظه على المعاني الشرعية فمن اهل اللغه بدون قرينه لغويه هذا لا اشكال اذا تكلم اللغوي حينئذ نحمل كلامه على المعنى اللغوي ولا نحتاج الى قرينه لانه استعمل اللفظ فيما وضع له وهو المتكلم بلسان اللغه وبقرينه العرفيه وبقرينة العرفية لماذا لانها فرع عن اللغويه واذا كانت فرعا فحينئذ لابد من قرينه بد من من قرينه ومن أهل الشرع الشرعية ومن أهل الشرع الشرعية ولقال في لسان الشرع أو في اللحكامش النصوص الشرعية الشرعيه لكان أولى لأن في أهل الشرع قد يتكلمون بما ليس مصليحا عليه أو ليس بحقيقة شرعية وإنما الكلام أشد ما يكون فيما إذا جاء نصا قرآن أو سنة هل نحمل كلام الرب على حقيقة شرعية أو اللغوية نقول حقيقة شرعيه ومن أهل شرعي نقال في نصوص الشرعي فالشرعية ولا يكون مجملا اللفظ إذا احتمل الحقيقة اللغوية أو العرفية أو الشرعية لا يكون مجملا إذا قيل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة نقول الصلاة لها معنيان معنى اللغوي ومعنى الشرعي إذن تردد بين معنيين مستويين هكذا قال بعضهم أظن القاضي وبعض الشافعية هل هو مجمل؟ أم له معنى أرجح من معنى آخر؟ نقول أقيم الصلاة هذا باللسان الشر في الشر يعني في نصوص الشر لا باللسان أقيم الصلاة وآت الزكاة هل نحمل الصلاة هنا على المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي؟ هو متردد بين معنيين لا شك متردد بين معنيين لكن الظاهر والمتبادر والمعنى الأرجح في مثل هذا السياق أنه يحمل على المعنى الشرعي. بقرينة المتكلم لأنه نص شرعي والأصل في حمل النصوص الشرعية على على كلام الشرع على الحقائق الشرعية ولا يحمل على الحقيقة اللغوية إلا بقرينة ولا يكون مجملا بمعنى أنه دل على معنيين مستويين يحتاج إلى قرينة خارجية لأنه لو قيل مجمل فحينئذ نقول قيم الصند مجمل نتوقف هذا الحكم حكم المجمل وجوب التوقف لابد من قرينه خارجية يبين لنا الصلاة هنا هل هي اللغوية الدعاء أم من اقوال أقوال وأفعال فننتظر إلى دليل خارج قل لا لا نحتاج إلى دليل لأنه ليس بمجمل بل الظاهر المتبادر أنه الحقيقة الشرعية ولا يكون مجملا لترددها بين المعنى اللغوي والشرعي ولا يكون يعني اللفظ الوارد عن الشرع مجملا بل يجب حمله على المعنى الشرعي دون غيره لان الشرع انما يبين الاحكام الشرعيه لا الاحكام كما حكي عن القاضي وبعض الشافعية قالوا انه مجمل لتردده بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي وهذا هو حقيقه المجمل فحينئذ ينبني على هذا اننا لا نلزم بأن المراد بالصلاه اقيم الصلاه صلاه شرعيه حتى يرد دليل خارجي وهذا فاسد و ان استعمل في غير ما وضع له فهو مجاز ان استعمل اللفظ في غير ما وضع له فهو مجاز في غير ما وضع له اين ها. ان كان الواضع هو اللغوي في لسان اللغه فحينئذ اذا استعمل اللفظ في غير ما وضع له فهو مجاز عنده فالصلاه في الاقوال والأفعال المعهودة في اللسان العربي مجاز ولكنها في الشرع حقيقة شرعية استعمال الصلاة في الشرع بمعنى الدعاء مجاز شرعي مجاز شرعي استعمال الدابة في ذوات الأربع في اللغة نقول مجاز لغوي في العرف العام حقيقة عرفية استعمال الدابة في ما يدب على الأرض مطلقا في اللغة حقيقة لغوية في العرف مجاز عرف مجاز العرف إذن يختلف باختلاف الواضع إن استعملت في غير ما وضع له عند اللغوي فهي مجاز لغوي أو عند الشرع فهي مجاز شرعي أو عند العرف فهي مجاز عرفي قال بالعلاقة وهذا شرط المجاز كما ذكرناه سابقا يعني لا بد من علاقة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه وهذه العلاقة يتوسع فيها بيانيون أكثر من الوصولين بل كلام البيانيين أدق وأعمق بالعلاقة إذا شرط المجاز بالعلاقة لا يحكم بكونه مجازا إلا إذا وجدت هذه العلاقة بد من علاقة بين المعنى الأصلي المنقول عنه والمعنى المنقول إليه وكل معنى أثبت المجازيون أنه مجاز هذا هو الدليل الذي تطالبهم به انه لا يمكن ان يصار الى المجاز الا مع وجود قرينه الا مع وجود علاقه بين المعنيين قال وهي اما اشتراكهما ذكر المصنفون اربعه انواع للعلاقات اما اشتراكهما في معنى مشهور بين المعنيين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي كالشجاعة في الاسد كالشجاعه في الاسد يطلق الأسد ويراد به الرجل الشجاع ويطلق ويراد به في المعنى اللغة الاصلي الحيوان المفترس اذن ثم مشابهه بين المعنيين كون الرجل الذي اطلقت عليه انه اسد وجد فيه معنى المعنى هو الشجاعه هذه الشجاعه موجوده في الاسد الحقيقي الحيوان المفترس لذلك شبهت هذا الرجل ب بالاسد وكل مجاز علاقته المشابهه فهي فهي سعاره فهي السعارة حينئذ السعير نفض الأسد من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع نقول هذه علاقة بينهما لو لم يكن المعنى مشهورا كالشجاعة لا يجوز مثل ماذا اخذنا هذا الآل بخر البخر هذا معنى موجود في الأسد لكن لا يعلمه كل الناس وإنما يعلمون ماذا يعلمون الشجاعة فإذا قيل رأيت أسدا يخطب يعلمون أنك شبهت الأسد الذي هو الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة أما رأيت رجلا يرمي وتريد به أبخر ما يعرفه ما هو كل الناس يعرف أن الأسد أفخر. أس كذلك هي نعم. وإنما المعنى المشهور هو الشجاعة إذا لم يكن مشهورا فعينئذ لا يجوز ولذلك هذا لا يحكم عليه بأنه مجال بل يقال هذا غلط هذا غلط إما اشتراكهما في معنى مشهور كالشجاعة في الأسد أو الاتصال يعني اطلاق اسم الشيء على ما يتصل به ليعبر عنه بعضهم بالمجاورة كقولهم الخمر حرام الخمر حرام الخمر هذه ذات ومعلوم أن الحرام حكم شرعي والاحكام الشرعية إنما تتعلق بماذا بفعل المكلف والخمر هذه ليست من فعل المكلف وإنما فعل المكلف ما هو الشرب فكيف حينئذ تعلق الحكم هنا بالخمر نقول لكون الشرب متصلا بالخمر فلذلك صح اطلاق او اسناد الحرام الى الخمر كما سياتي في المجمل والحرام شربها والزوجة حلال حلال وطؤها حينئذ اطلق اللفظ اطلاق اسم الشيء على ما يتصل به والحلال وطها أو لأنه سبب أي اللفظ المذكور سبب للمعنى المراد رعين الغيث مراده ماذا العشب الغيث المطر أطلق الغيث وأراد به العشب لماذا لأنه سببه والعشب مسبب أو مسبب أي اللفظ المذكور مسبب عن المعنى المراد يقول قائل سقون الإثمى سقوني الإثم مراده الخمر أطلق الإثم على الخمر لأن الإثم مسبب عن عن شربها والعلاقات علاقات وصلها بعض من 25 مذكور في المطولات وهو فرع الحقيقة المجاز فرع الحقيقة فلذلك تلزم دون العكس يعني كل مجاز له حقيقة ولا عكس كل مجاز له حقيقة ولا عكس لماذا؟ كل مجاز وله حقيقة لأن المجاز استعمال ثانوي استعمال لفظ في غير ما وضع له أولا فعينئذ لابد أن يوضع له لفظ في لغة العرب هذا اللفظ دال على معنى إذا أطلق في اللسان العربي صرف إليه يستعمل في غير ما وضع له إذن لا إشكال لكن هل كل حقيقة لابد أن يكون لها مجاز؟ الجواب لا الجواب لا وبعضهم قال لا لا يشترط ان يكون لكل مجاز حقيقه وهذا فاسد ومبناه ايضا مساله الاسماء والصفات لانهم قالوا الرحمن الرحيم الغفور هذه كلها مجازات كلها مجازات اذا قيل مجازات حينئذ استعمل اللفظ في غير ما وضع له إذا وضع الرحمن قبل أن يسمى به الرب جل وعلا وضعا لغويا فاستعمل في معناه الحقيقي ثم تجوز به لا معنى آخر فأطلق على الرب قالوا هذا اللازم باطل اللازم باطل فحينئذ ماذا صنعوا؟ قعدوا قاعده مباشر لا يلزم أن يكون لكل مجاز حقيقة فالرحمن مجاز فإذا أورد عليهم أين حقيقته؟ قالوا لا لا يشترط لا يشترط بل قد يكون اللفظ له أن يستعمل في المجاز ولا يكون له حق لكن هذا فاسد غير مقبول بل الصواب أن يقال الحقيقة قد تستعمل في مجازها ولا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز ويلزم أن يكون لكل مجاز حقيقة لكل مجاز حقيقة لذلك قال وهو فرع فرع الحقيقة أي المجاز فرع الحقيقة لأن الحقيقة أصل والمجاز فرع فحينئذ يترتب على هذا فلذلك الفاء للترتيب والتفريع تلزم الحقيقة المجاز دون العكس تلزمه يعني كل مجاز له حقيقة دون العكس ليس كل حقيقة لها مجاز يزيد البعض يقول وليس لكل مجاز حقيقة نقول لا هذا ليس بصواب هذا ليس بصواب تنبيه قال الحقيقة اسبق الى الفهم يعني ما تعرف به الحقيقة متى نحكم على اللفظ بانه حقيقة قال الحقيقة اسبق الى الفهم ان يكون اللفظ له معنيان الذي يسبق الى الفهم هو الحقيقة والذي يكون ثانيا هو المجاز رايت اسدا الذي يتبادل الى الذهن الحيوان المفترس اذا استعمال الاسد في الحيوان المفترس حقيقة واستعماله في الرجل الشجاع هذا مجاز لكن يقيد هنا اللون أسبق إلى الفهم يعني من المجاز حيث لا قرينه أما إذا قيد فحينئذ يكون المجاز أسبق لو قد رأيت أسدا يخطب أيهما أبدر المجاز من الحقيقة أيهما أسبق في الفهم المجاز أسبق إلى الفهم حينئذ صارت القاعدة هذا غير مطرد لكن لابد من تقييدها قولوا الحقيقه اسبق الى الفهم من المجاز حيث لا قرين مع المجاز فاذا اطلق التركيب هكذا رايت اسدا حينئذ يحمل على معناه الحقيقي الذي هو اللغوي حيوان المفترس مع احتمال الرجل الشجاع لكن ذاك اظهر فيحمل عليه اما رايت اسدا يرمي او يخطب حينئذ صار المتبادل الى الذهن هو المعنى المجازي فصار المجاز أسبق إلى الفهم صار المجاز أسبق إلى الفهم ويصح الاشتقاق منه يعني يصح الاشتقاق من اللفظ الذي استعمل فيما وضع له الذي هو الحقيقة فيتصرف فيه يؤتى الماضي يؤتى المضارع يؤتى الأمر يؤتى الجمع إلى آخره سائر المشتقات التي يمكن أن تشتق من اللفظ دال على أنه حقيقة لأن التصرف في اللفظ يدل على قوته وتمكنه وأصالته, وأصالته حينئذ ويصح الاشتقاق منه يعني من حقيقة لأن الاشتقاق والتصرف يدل على أصالة اللفظ وقوته وتمكنه والقول الآخر أن المجاز أيضا يصح الاشتقاق منه وعليه لا يصح أن يجعل الاشتقاق علامة على على الحقيقة لماذا؟ لأن المجاز وهذا يذكرونه في باب الاستعاره الاستعاره التبعيه يجرى اولا في المصدر ثم بعد ذلك تجرى الاستعاره التبعيه في فيما يشتق منه من الفعل او غيره فحينئذ صح الاشتقاق من المصدر بعد ان اجريت الاستعاره فيه الاستعاره التبعيه لها كلام طويل تجرى اولا في المصدر ثم بعد ذلك ينتقل من المعنى المصدر الذي دخله المجاز إلى ما منه من فعل أو غيره فحينئذ نقول صح الاشتقاق من المجاز صح الاشتقاق من من المجاز وأحسن ما يعرف به الحقيقة عن المجاز هو ما ذكره اولا أن المعنى المتبادر إلى الذهن اولا في من يحسن لغة العرب هو الذي يكون حقيقة وما عداه فهو مجاز والاصل في حمل اللفظ هو الحقيقة ولا يجوز أن يحمل على المجاز إلا مع السحالة حمله على الحقيقة وحيث ما حالة ينتقل إلى المجاز وحيث مس حمل اللفظ على حقيقته ينتقل إلى المجاز إلى المجاز وبهذا القيد ترد على من أثبت المجاز في الأسماء والصفات فيقال لا يمكن حمله على المجازات والقرينة التي يقال انها استحاله عقلية هذه قرينة فاسدة لفساد التصور عنده وذكرنا هذا فيما سبق يعني مقصود أنه لا يجعل الرد رد المجاز رداً للمؤول والمحرف بعضهم يظن أنه إذا رد المجاز معناه قد انتصر على الأشاعر وغيرهم لا بل وجد من الأشاعر بل من المعتزلة من ينكر المجاز من ينكر المجاز فهناذ وهو محرف مؤول فحينئذ نقول رد المجاز وجعله دليلا على رد تأويل وتحريف الصفات نقول هذا فيه فيه نوع ضعف ومتى دار اللفظ بينهما في الحقيقة ولا إجماع فالحقيقة مقدمة على على ماذا على المجاز لكن يقيدون بأن الحقيقة ألا تكون مماته أجمع إن حقيقة تمات على التقدمي له الأثبات يعني يقدم المجاز على الحقيقة الميتة إذا صارت الحقيقة مهجورة فالمجاز اولى إذا قال قائل والله لا آكل من هذه النخلة فأكل من الخشب لا من الثمرة يحنث أو لا يحنث لا يحنث لا يحنث لأن النخلة تطلق في العرف على ماذا على الثمرة وإن كان في أصل الوضع أنها للجذع والثمرة لكن استعمالها في الثمرة هو الأشهر فصار استعمالها في الجذع مرادا به الجذع هذا كأنه ممات فيحينئذ إذا دار بين الحقيقة المماتة وبين المجاز الواضح البين فيحمل على على المجاز أجمع إن حقيقة تمات على له الأثبات ومتى دار اللفظ بينهما يعني بين الحقيقة والمجاز فيحمل على الحقيقه لانها الاصل يعني الحقيقه مقدمه على على المجاز ولا اجماله ولا يقال بان اللفظ مجمل لماذا لان اللفظ اذا دار بين معنيين فاكثر ولا ها ولا قليله قيل هذا مجمل قيل هذا هذا مجمل وهنا اذا تردد بينهما هل هو مع تساوي المعنيين او مع ترجيح مع ترجيح لأن الأصل في حمل الكلام على أصله ولذلك نقول الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة دون دون المجاز يعني الغالب والراجح عند السامع أن يحمل الكلام على حقيقته دون دون مجازه ولا اجمال يعني بسبب تردده بين الحقيقة والمجاز لماذا لو حكمنا بالإجمال لاختلال الوضع به يعني لاختل الوضع به أي بالقول بالإجمال بالقول بالاجمال يعني هذا تعليل لنفي الإجمال أي لأدى إلى اختلال الحكمة من الوضع وهي الإفهام إذا كان الكلام منقسم إلى حقيقة وإجمال ثم كل لفظ يجوز أن يستعمل في مجازه كل حقيقة يجوز أن يكون لها مجاز فإذا جاء لفظ له حقيقة ومجاز إذن يحتمل المعنية فنقف إذن كل التركيب نقف فيها حتى يأتي أو تأتي دليل أو قرينه مرجحة نقول اختل الوضع إنما وضع الكلام من أجل قصد التفاهم بين المتخاطبين فإذا حمل اللفظ على أنه مجمل فصارت التراكيب كلها مجملة لأن المجاز يدخل في الفعل ويدخل في الحرف ويدخل في الاسم والحقيقة أيضا تكون في الفعل وتكون في الحرف وتكون في الاسم فحينئذ اختلت حكمة الواضع ثم قال فإن دل على معنى هذا شرع في بعض المباحث اللغوية التي تنبني على اللغة وهي أصولية أيضا والذي يعبر عنه بدلالات الألفاظ وهي أهم ما يعتني به الناظر في أصول الفقه الخاص والنص والظاهر والمجمل والعام والمطلق والمقيد نقول هذه أهم ما يعتني بها الطالب شرع فيها المصنف ونفقال فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص أراد أن يبين لك حقيقة النص متى نقول هذا نص؟ قد ننظر إلى المعنى. كل لفظ كل كلمة من جهة المعنى إما أن تدل على معنى واحد فقط أو على معنيين يعني أكثر من من معنى. إما مع التساوي أو لا. هذه كم احتمال؟ ثلاثة. إما أن تدل الكلمة على معنى واحد فقط وإما أن تدل على معنيين فأكثر مع التساوي. حين يطلب المرجح أو على معنيين أحدهما أظهر من الآخر ثلاث احتمالات الأول النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا والثاني المجمل الذي يدل على أثر من معنيين مع التساوي وعدم التعيين والثالث والظاهر الذي له معنيان لكنه في أحدهما يكون أرجح من من الآخر إذا القسمه ثلاثية سيتعرض لها المصنف فإن دل اللفظ بلفظه وصيغته على معنى واحد واضح من غير احتمال لغيره من المعاني فهو النص والنص عرفا كل لفظ واردي لم يحتمل إلا لمعنى واحد فإذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد فهذا نص في الصلاح العصلي يعني النص بالمعنى الأخص وأصله يعني في لغة العرب مأخوذ من الظهور والارتفاع الظهور والارتفاع اذن ارتفع على غيره ارتفع على الظاهر وارتفع على المجمل ومنه نصت الضبية رأسها أي رفعته واظهرته ومنه منصة العروس لأنها تظهرها وترفعها وقيل هو الرفع إلى غاية ما ينبغي اذن النص قيل فيه انه من الظهور والارتفاع وقيل إنه مأخوذ من الرفع إلى غاية ما ينبغي يعني أعلى ما يمكن أن يصل إليه هو النص وهنا واضح أن أعلى ما يمكن أن يصل إليه اللفظ أو الكلمة التي لا تحتمل إلا معنى واحدة وصلت إلى أعلى ما ينبغي أن يكون إليه بخلاف المحتمل لمعنيين لو كان مع الترجح أو مع التساوي لم يصل إلى أعلى ما ينبغي وقد يطلق لفظ النص على الظاهر النص للصلاح هو المعنى السابق لكن له استعمالات عند الفقهاء وبعض الأصولين قد يطلق النص مرادا به الظاهر وقد يطلق النص على كل ما أفاد من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس وقد يطلق النص على الوحيين فقط الكتاب والسنة هذه اربع اطلاقات نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل والكل من ذين له تجلى ويطلق النص على ما دله وفي كلام الوحي يطلق على النص الذي هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد وهذا النص إذا أطلق عند الأصوليين انصرف إلى هذا المعنى لا يحتمل غيره لأنه صلاح خاص فإذا أطلق للصلاح الخاص في فن ما انصرف إلى ما وضع له ذلك اللفظ ويطلق النص توسعا على الظاهر ما احتمل معنيين هو في احدهما أظهر من الآخر إذا توسعوا في اللفظ لماذا؟ لأن الظاهر يحمل على المعنى الراجح فحينئذ تحقق فيه المعنى اللغوي معنى النص وهو ارتفاع والظهور لأنه إذا حمل على المعنى الراجح دون المعنى المرجوح فحينئذ ان حملناه على ماذا؟ على ما هو أرفع وأظهر من غيره الذي هو المعنى المرجوح ويطلق النص على كل ما أفاد كل ما سفيد منه في الشرع من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس قال هذا نص ويطلق مرادا به الكتاب والسنة على الوحيين هنا قال بعد أن عرف المعنى الخاص قال وقد يطلق على الظاهر يعني وقد يطلق لفظ النص على الظاهر وهو محتمل معنى آخر احتمالا مرجوحا الظاهر حكمنا عليه بأنه ظاهر نقول محتمل معنى آخر مرجوح لماذا؟ لوجود الارتفاع والظهور فالنص مرتفع ظاهر في الدلالة ومثله الظاهر وإن كان الظاهر أدنى ظهورا وارتفاعا من النص الظاهر أدنى ظهورا وارتفاعا من النص لماذا؟ لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحد فإذا أطيق اللفظ صرف إليه تلك عشرة كاملة لا يحتمل أنها تسعة ولا يحتمل أنها أحد عشر حينئذ لا يحتمل إلا اللفظ الذي أطلق لكن المعنى الظاهر رايت اسدا المعنى الظاهر ما هو الحيوان المفترس ما احتمال ماذا الرجل الشجاع نقول إذن حصل نوع ظهور وارتفاع بالمعنى الراجح على المعنى المرجوح لكن هل هو مثل النص لا ليس مثله ظهور وارتفاع النص أعلى من ظهور وارتفاع الظاهر وظهور وارتفاع الظاهر أدنى من ظهور وارتفاع النص ما هو الظاهر؟ قال هنا وهو أراد أن يعرف لك الظاهر المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره المعنى السابق أي المتبادل للذهن والسابق للفهم من اللفظ احترز به عن المتبادل لا من اللفظ بل لقرينة أخرى خارجة من قرينة خارجة. فحينئذ يكون ظاهرا لكنه ليس لذاته بل بالقرينة وفرق أن يقال ظاهر بذاته وظاهر ب بقرينة خارجة والمراد هنا الظاهر بذاته بأنه إذا أطلق اللفظ حمل على المعنى الراجح دون المرجوح هو المعنى السابق أي المتبادر للذهن والسابق للفهم فحينئذ أخرج هذا المجمل لأن المجمل ليس فيه معنى سابق بل كلا المعنيين ها متبادر إلى الذهن القر هذا لفظ مشترك بين الطهر والحيض فإذا أطلقه يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو نقول هنا يتبادل الحيض والطهر ولا بد من قرينة خارجة تعين إذا لم يتبادر أحد المعنيين بخلاف الظاهر الظاهر هنا يسبق إلى الفهم معنى الراجح مع تجويزه او مع تجويز غيره اذن لا بد في الظاهر من معنيين يكون في احدهما اظهر وارجح من الاخر فيكون حمله على ماذا على الظاهر هو المتبادل الى الى الذهني واكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى واكثر ما يستعمل اي الظاهر بين الفقهاء بهذا المعنى يعني في اللفظ الذي يحتمل معنيين فأكثره في أحدها أرجح وهو في أحدها أرجح إذا أطلق الظاهر كذلك عند الأصوليين يراد به ما احتمل معنيين فأكثر هو أرجح في أحد تلك المعاني إذا أطلق اللفظ صرف إليه فإن عضد الغير دليل يغلبه لقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تاويلا الذي هو الظاهر بالدليل الظاهر المؤول لأننا ذكرنا أن الظاهر له معنيان، معنى الراجح ومعنى مرجوح إذا جاء في, في إطلاقات الشرع نحمله على ماذا على المعنى الراجح لانه هو المتبادر هو المتبادر اولا هل يجوز حمله على المعنى المرجوح نعم لكن بدليل بد أن يكون بدليل صحيح وهو ما يسمى بالتأويل عند المتأخرين ولذلك عبر سمي تأويلا وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى المعنى المرجوح بدليل وهذا قسمان قد يكون فاسدا باطلا مردودا على صاحبه وقد يكون حقا وصوابا متى يكون حقا اذا صرف اللفظ الى المعنى المرجوح من دلالته على المعنى الراجح الى المعنى المرجوح بدليل شرعي صحيح واما ان صرف بالهوى والتحكم فحينئذ صار باطلا فيرد على على صاحبه فإن عضد يعني ساعد وقوى الغير يعني المعنى المرجوح المعنى المرجوح دليل يغلبه اي ان الدليل جعل المعنى المرجوح للظاهر أغلب على الظن من المعنى المرجوح، من المعنى الراجح يغلبه بمعنى أنه أي الدليل جعل المعنى المرجوح للظاهر أغلب في الظن من المعنى الراجح حكسن القضية الأصل يحمل الظاهر على المعنى الأرجح الذي يتبادل له إلى الذهني قد نعكس نحمله على المرجوح لكن بقرينة كما قال هنا. فإن عضد يعني وجد أو قوة أو ساعد الغير يعني المعنى المرجوح دليل يغلبه بمعنى أن الدليل جعل المعنى المرجوح للظاهر أغلب على الظن من المعنى المرجوح فصار هذا المعنى المرجوح بسبب الدليل راجحا المعنى المرجوح صار راجحا لكن بدليل وهذا الدليل ذكر المصنف ثلاثة أنواع قل لقرينة أن توجد قرينة في النص تدل على ماذا على أن المعنى المرجوح هو أرجح، وأن المعنى الأرجح هو مرجوح. قال صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب، ها يعود في قيئه. هل يجوز للواهب أن يعود في هبته؟ قال الشافعي يجوز، لأن الكلب لا لا يحرم عليه أن يعود في قيئه. قال كالكلب يعود في قيئه، هل يحرم على الكلب أن يعود في قيئه؟ لا يحرم اذن العائد في هبته مثل الكلب لا لا يحرم عليه ان يعود في هبته قال الامام احمد بل يحرم بدليل ماذا هذا ظاهر وارد ما في اشكال الكل العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه لو وقفنا مع هذا النص لقلنا يجوز لكن قال الامام أحمد لنا قرينه تجعل المعنى المرجوح راجحا وهو أنه قال صلى الله عليه وسلم في أول حديث ليس لنا مثل السوء ليس لنا مثل السوء قال هذه قرينه تصرف المعنى الظاهر وهو السواء العائد في هبته بالكلب في عدم التحريم في الرجوع في القيء والهبة وهي تجعل أن ماذا؟ أنه لا يجوز أن يعود في هبته لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بماذا؟ بالكلب ليس لنا مثل السوء فحينئذ لا يجوز أن يشابه المسلم الكلب, لا يجوز أن يشابه المسلم الكلب بنص ليس لنا مثل السوء وهذا الذي أشبه الكلب في عوده في قيئه قد أشبه ماذا؟ أشبه الكلب فحينئذ صار له مثل السوء وليس للمسلم مثل السوء فقال الإمام أحمد رحمه الله يحرم للواهب أن يرجع في هبته وإلا ظاهر النص أنه لا يحرم لو وقفنا مع قول العائد في هبته كالكلب شبهه بالكلب والكلب لا يحرم عليه كما قال الشافعي وهو صحيح لكن نقول عندنا قرينة في أول الحديث تجعل أن التشبيه هنا المراد به ها المنع المراد به المنع كأنه قال لا تتشبه بالكلب ايها الواهب فتعود في هبتك كما يعود الكلب في قيئه فإن هذا مثل قبيح وهو مثل سو وليس لنا مثل, السو ليس لنا مثل السو أو ظاهر آخر أو ظاهر آخر أو ظاهر يجوز التنوين وتركه أو ظاهر آخر يعني يجوز أن يصرف الظاهر من معناه الراجح إلى المعنى المرجوح إذا وافقه ظاهر آخر قال جل وعلا حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة الظاهر هنا أن الميتة هذا لفظ عام يسقط اللفظ على كل مسمى الميتة يسقط اللفظ على كل مسمى الميتة فحينئذ كل أجزاء الميتة محرمة لا يجوز أكلها ولا يجوز استعمالها لنجاستها كما هو معلوم في النص الآخر لكن جاء دليل اخر ماذا ينص على أن جلد الميت يمكن تطهيره فيحكم بنجاسته فلا يحرم فلا فلا يحرم استعمال أيما إهاب دبغ فقد طهورا إذا دبغ الإهاب فقد طهورا حينئذ هذا ظاهر أو لا ايما اهاب دبغ فقط نقول هذا ظاهر هذا ظاهر دل على ماذا دل على ان قوله الميت يستثنى منها وكل استثناء بلفظ خاص من لفظ عام فهو نقول تخصيص بظاهر تخصيص ب بظاهر وجعل المعنى الراجح معنى مرجوحا لأن المعنى الراجح من قوله تعالى حرمت عليكم الميت ان كل الميت هذا الظاهر المتبادل عند أول السماع كل أجزاء الميتة فهي محرمة لأنها نجسة جاء الاستثناء من ماذا في الإهاب جاء الاستثناء في الإهاب حينئذ صار بقوله أيما إهاب صار قوله حرمت عليكم الميتة دلالة الميتة على الإهاب معنى راجحا أو مرجوحا صار المرجوح راجحا صار المرجوح راجحا أو صار الراجح مرجوحا عكس صار الراجح مرجوحا لان دلاله الميت على تحريم الاهاب هذا معنى الراجح بالدليل الاخر النصوص الداله على استثناء الجلد نقول صار المعنى الراجح مرجوحا فحينئذ غلب هذا المعنى المرجوح ظاهر آخر فصار به المرجوح راجحا او قياس راجح او قياس راجحين. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة الجلدة الزانية والزاني الزانية هذا من حيث اللفظ يشمل الحرة والأماء لكن جاء النصب التخصيص بقول تعالى فإن أتينا بفاحشة ها فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب إذن استثني ماذا استثني الأماء ثنيه الاماء صار مخصصا لقوله الزانيه صار الزانيه خاصا بماذا بالحره الزاني هذا يشمل العبد ويشمل الحر إذا ظاهر في العبد او لا ظاهر في العبد غير اذا لم يرد العبد به صار مرجوحا جاء قياس راجح رجح ان اللفظ هنا الزاني ليس مرادا به العبد بدليل ماذا بدليل قياس العبد على الامه بجامع ماذا بجامع الرق فحينئذ ينصف العذاب على العبد قياسا على الامه بجامع الرق فناتي للنص هنا الزاني فنقول هذا مخصوص فنجعل دلاله اللفظ على العبد الراجحة نجعلها مرجوحة بماذا بالقياس الآخر بالقياس الآخر فإن عضد الغير أي المعنى المرجوح دليل يغلبه يجعله أغلب في الظن لقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا يعني سمي اللفظ الذي دل على المعنى المرجوح بهذه القرينة والدليل المنفصل سمي تأويلا سمي تأويلا والتاويل في الاصل في اطلاق اللغه انه التفسير انه التفسير ويطلق عند المتاخرين على صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح بدليل وقلنا هذا قسمان قد يكون حقا وقد يكون باطلا ان كان بالنص فلا اشكال ان كان بدون ذلك ها فهو باطل لأنهم يسمون تحريف ايات الصفات يسمونها تاويلا يقول صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح الرحمن على العرف السوى قالوا السوى بمعنى ماذا؟ لا هذا النتيجة السوى قالوا لا يفهم منه إلا الجلوس الذي يعهد الإنسان من نفسه فحينئذ قالوا لا هذا ما يجوز تعالى الله عن ذلك إذن لابد من صرفه لابد من صرفه عن المعنى الظاهر المتبادر من النص إلى معنى المرجوح وهو الاستيلاء اذا الاستيلاء صار نتيجه والاول صار فهما ولذلك نقول في مساله المجاز الفهم خطا من اصله لماذا بل يداه ومصوطتان قالوا يداه لا نفهم منه الا هذه اليد نقول فهمكم هذا خطا من اصله تصور فاسد فساد في التصور فلما فهموا هذا الفهم لما فهموا هذا الفهم قالوا اذا نبحث عن تخريج لهذه الايه فقالوا مجاز إذا المجاز جاء ثانيا لم يأتي أولا الأول عندهم دلالة أو ظاهر دلالة الآيات ايات الصفات هو التشبيه بالمخلوق فقالوا ظاهر دلالة الآيات هو التشبيه لا يفهم منها إلا, إلا الأمر المعهود نقول هذا التشبيه الذي وقع في الذهن هذا فاسد هذا فاسد وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون احادها قد يكون في الظاهر قرائن عده قرائن اذا جمعت هذه القرائن بمجموعها يكون المراد المعنى المرجوح لا المعنى الراجح وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون احادها مجموعها هذا فاعل دون النظر الى أحادها. وهذا يكون ردا غالبا في ما يتعلق به بعض الأحناف ايم امراه نكحت نفسها بغير اذن وليها ها فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ايم امراه الاحناف ماذا قالوا هنا المراد بالمرأة الصغيره او الامى او المكاتبه ولا يحمل على المراه العاقله البالغه الراشده بل لها أن تزوج نفسا. نقول في الحديث نقرائل بمجموعها ماذا تؤيد أن المراد به هو المعنى الراجح ويصير ما ذهب إليه الأحناف معنا مرجوحا معنا مرجوحا ماذا قال الأحناف حمله الحنفية على الصغيرة على الصغيرة نقول كيف صغيره النبي سبق أي من نرده بماذا قولهم راهه هذا قرين في اللفظ يدل على انه لا يحمل على الصغيره على الصغيره فليست الصغيره بمراهه قالوا نحمله على الامه لانه يمكن ان تطلق الامه المراه على الكبيره وهي امه سواء كانت حره او امه لانها مملوكه فحملوه على الامه فقيل لهم فلها المهر والأمة لها او لسيدها لسيدها في كيف يقال أنه يحمل على الامه إذن بمجموع إمرأة وبإذن سيدها لا لا بغير إذن وليها فنكح وباطن فإن دخل بها فلها المهر ثبوت المهر لها يدفع أن يكون المراد بالحديث الصغيرة ولا الأمى لأن الصغيرة لا يطلق عليها إمرأة وهذا والآمة لا يكون لها المهر بل لسيدها. فحينئذ نقوم بمجموع هذه القرائن مع قوله أيوما هذا نص عام نص عام. وإذا كان النص عاما عندنا وإن كان الصحيح دخول النادره، ها اللفظ النادر الصحيح أن العام يشمله لكن لا يجعله هو الظاهر هو المتبادر فإذا قيل أيوم مرأت أي هذه صيغة عموم تشمل النادر وغير النادر على الصواب حمله على النادر نقول هذا حمله على خلاف الاصل تخصيص اللفظ العام بالمعنى النادر أو بالفرد النادر غير الشائع نقول هذا تخصيص له وتحكم بلا مخصص حينئذ يكون اللفظ عاما والاحتمال قال وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع مجموعها الاحتمال دون أحدها إذن يحمل اللفظ امراه هنا على الظاهر وهو المرأة الكبيرة البالغة الراشدة ولا يحمل على المعنى المرجوح وهو كونها أمة أو كونها صغيرة أو كونها مكاتبة ثم قال والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه وقد يقرب فيكفي أدنى دليل وقد يتوسط فيجب المتوسط يعني الاحتمالات هذه تختلف قربا وبعدا إذا كان الاحتمال بعيدا جدا حينئذ يحتاج الى دليل قوي لأن ظاهر اللفظ معنى راجح وله معنى مرجوح لكنه بعيد حينئذ لا بد من دليل قوي يقربه الى أن يكون هو المراد بهذا اللفظ الظاهر مثل ما ذكره الاحناف أيوم امراه نقول لا بد من دليل قوي يجعل هذا الظاهر مرادا به الصغير او المكاتبه او الامان ولا يحمل على هذا النادر إلا بقرينة أو دليل قوي جدا ثم قد يقرب هذا الاحتمال فيكفي أدنى دليل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم قمتم شو المراد يعني إذا قمت وكبرت ابدا توضع كذلك هذا ظاهر اللفظ نعم هذا ظاهر اللفظ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني إذا بدأت في الصلاة فتلبس الوضوء نقول لا إذا قمتم أي أردتم بأدنى دليل نصرف الظاهر لأن الأصل في القيام هنا ليس المراد به الإرادة وإنما المراد به القيام نفسه فعيناذ نصرفه من الظاهر إلى المعنى المرجوح بدليل ويكفي أدنى دليل ولا يحتاج إلى عدة أدلة وأن يكون المعنى منصوص في نصوص أخرى وقد يتوسط فيجب المتوسط يتوسط مثل قول حرمت عليكم الميتة المراد من هذا التركيب الذي ذكره المصنف أن الاحتمالات تختلف قربا وبعدا قوة وضعفا القوي الاحتمال في البعد لا بد من دليل قوي ليحمل اللفظ الظاهر عليه والمتوسط يحتاج إلى دليل متوسط والقريب جدا يحتاج إلى أدنى دليل ثم شرع في بيان المجمل ويأتي معنا إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على البيت ما معنى قوله معتمد على مقاطع مقاطع مخارج الحروف قل اقصى الحلق والأضراس واللسان وطرف اللسان